لهم أجرا حسنا ماكسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبا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 لن نبعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلية لولا يأتون عليهم بسلطان بين لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا تزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف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 ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وَكَذَلِكَ بَعَْثْنَاهُم لِتَسَ أَلُ بَيْنَهُم قالَالَقَائِل مِنْهُم كَمْ لَ بِسْتُمْ قالَاوا لَ بِسْنَا يَوْمَن أَوْ بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر, فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا انَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَسَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالَ بِنَو عَلَيْهِمْ يَبْنِيَ الرَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا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 ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادكها وإن يستغيثوا يغاسوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءتها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 لعمَّ السَّوابُ وَحَسونَتْ مُرتَّ فَقَااء وَضْرِبِ لَهُ مسَلَ وَجُ لَْن جَعلناَا لِأَحَذِهِ مَا جََّتَْينِ مِنْ أَعْنابِ وَحَفَفْنَاهُ مَا بِلََخْلِ وَجَعَنَا بَْنَهُ إْتَلْجََّتَْنِ آتَتْ أُكُ لَهَا وَلَمْ تَوْلٍ مِنْهُ شَيْْئأَو وَفَدَّرنَا خِلََا لَهُ مَا نَهَرَاء وَتَانَ لَهُ سَمَعُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو أيُحوِرُهُ أَنَ أَكْتَوْ مِن كَمَلَ وَآعَُّ نَفَرَاء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 قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت من الذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من قطره ثم سواك رجلا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 فَإِشَاءَ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَ لِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حَسْبَانَا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حَسْنَاءَ مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بسمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية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 وَضِ الكتاب فَتَرَ المُجرمِينَ مُشفقينَ مما فيه ويقولون يا ويلتنا مَِّا فيِيهِ وَقولُونَ لا وَإلَتَنَ ما لهذ الكت لا يُغادِر لا يغاد صغيرَةَ وَ كَبَة إَِّ أَقْهاَا وَجدَد م ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من 119. وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا 110. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم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 استغفر ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين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 ما جاوزا قال لفتاه آتنا وداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا وَلِذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمْ مَا قَصَصُوا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 قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانقلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إن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 فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن يوقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 وَأََّاغُولامُ فَكَانَ أَبَوهُ مُؤمِنَْنِ فَخَشينَ أَن يُررحِقَهُ مَا قُغْانَ وَكُفراء فأَرَدَناَا أَ يُبَدِلَهُ مَا رَّهُماَا خَيرًَا مِنْهُ زَكاتَ وَأَقَْبَ رُرحماء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 يَأْتُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَل نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالُوا مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي فَأَعِينُونِي قُوَّةٌ أَدْعُ الْبَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قطرا. فَمَسْقَطَو ان يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَقَعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دكا.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 وولائك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فحبطت اعمالهم فلا يقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم